أَوْ تَقُولَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ إِنَّ تَرَى الْعَذَابَ المحسنين بل قد جاءتك اياتي فكذب بها واستكبرت يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ كبيرين وَيُنَجّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ وَلَا أُمّ يُحزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولا قل أفوير الله تأمرون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 بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض بُجَميعٍ قَضَضَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَنْطَوِيَاتٌ بِأَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ யூஷ்